نادي المواطنة وحقوق الانسان تربية حقوقية في بعدها الكوني. اساهر الدين رقم 455 أبرز أمانه اصول <تصفيق> الدين <تصفيق> رقم نادي المواطنة وحقوق الانسان ملتقى ثقافات وتعدد الأفكار. نادي المواطنة وحقوق <تصفيق> الإنسان فضاء حرية التعبير والنقاش de citoyenneté et droits d'homme, à l'espace de pensée et de la عزيزات المستمعات، أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من الإداعة المدرسية لنادي الموطنة وحقوق الإنسان بتنوية العرفان التأهلية بتأجيل. أقدم لكم هذه الحلقة بمناسبة اليوم العالم للمرأة التي يخلده العالم في الثامن من مارس من كل سنة ويخلده النادي أيضا بتقديم مجموعة من الأنشطة الفنية والإعلامية إهداءاً إلى روح الراحلة الدكتورة فاطمة مرنيزي ولأن نادي المواطنة وحقوق الإنسان بالثانوية يشتغل في إطار ثقافة حقوقية كونية ندعوكم مع ورقة تعريفية حول الاتفاقية العالمية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة توقيت القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدتها الجمعية العامة في تجمبر 1979 ميلادية ودخلت حيز التنفيذ في جتنبر 1981 ميلادية بعد أن صادقت عليها 20 دولة وتبلع عدد دول الأطراف التي صادقت عليها 170 دولة أي 70% منها من دول الأعضاء بالأمم المتحدة تربط حقوق المرأة بحقوق الإنسان عامة وهي تعنى بالتمييز ضد المرأة تقدم على سائل اتفاقيات التي ضمنت المساوى للمرأة أمام القانون بأنها تلزم دول الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة لتمييز إيجابي من أجل تحقيق المساوى المنشودة وتتكون اتفاقية من الدباجة حيث أكدت على تعزيز مساوى المرأة بالرجل وأن الآلية الدولية للدفاع عن حقوق المرأة ما زالت غير كافية لضمان الحماية اللازمة للمرأة وقد أكدت المبادئ العامة لإتفاقه على مبدأ الإيمان بحقوق الإنسان وكرامته وعدم جواز التمييز بين الدكور والإناد لا قانونا ولا عرفا لا نصا ولا واقعا وإتاحة الفرصة لمرأة لتتبوأ مكانتها وتمارس دورها على جميع الأصعدة والحصول على الغذاء والدواء والتعليم وإقامة نظام اقتصادي تساعد المرأة على الإسهام في التنمية والتساوي في الحقوق الواجبة بين الجنسين وأن دور المرأة، الأم لا يجوز أن يكون عائقا أمام تقدمها ولا سبب للتمييز ضدها والآن نترككم مع ورقة تاريفية بالراحلة الدكتورة فاطمة المنسيس عندما مر النسيب ولا عبا شعري غار وثاروا غار وثار علي وثار عليك فماذا صنعوا لهم يا أبي فقدت فاطمة المرنيسي عام ٤٩٩٠٠٠٠٠ بفاس وسجلها أبوها المتدين في أوائل المدارس العربية الوطنية الخاصة التي أنشئت لكي لا يدرس أبناء الوطنيين في مدارس فرنسا الاستعمالية تابعت دراستها بالرباط ثم فرنسا فالولايات الولايات المتحدة ومنذ الثمانيات أصبحت مدارسة في جامعة محمد الخامس بالرباط خاطمة المرنيسي كاتبة وعالمة اجتماع وكاتبة نيسوية مغربية لها كتب ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية تهتم كتابتها بالإسلام والمرأة وتحليل تطور الفكر الإسلامي والتطور الحديد وبالموازات مع عملها في الكتابة تقود كفاحاً في إطار المجتمع المدني من أجل المساواة وحقوق النساء حيث أسست القوافل المدنية وتجمع النساء والأطفال والعائلات وفي ماي 2003 حصلت على جائزة الأدب من طرف أمير أستورايس منصفة مع سوزان شونتاك ومن مؤلفاتها أنها تكتب باللغة الفرنسية والإنجليزية وكذل اللغة العربية ومن بينها ما وراء الحجاب "شهرزاد تذهب إلى الغرب الإسلام والديمقراطية وغيرها من المؤلفات وزئت الساحة الأكاديمية والثقافية بوفاة الباحثة فاطمة المرنيسي التي غري جتمانها الطراء بالرباط، وقد فقد المغرب برحيلها إحدى وقامت كبيرة في علم الاجتماع والبحث العلمي والنضال من أجل المساود فاطمة المرنيسي تسلحت بالعلم ثم أبحرت في تفاصيل المجتمع المغربي وعددا من المجتمعات المشرقية والعربية ومنحتنا الكثير من الكتب والأبحاث والمؤلفات وحفزت العديد من الأجيال على النظر العقلي وعلى التحرر فاطمة المرنسي كذلك عرفت بانتظام مشروعها الفكري والسوسيولوجي في صف الدفاع عن المرأة وعن تحررها وإشعاعها داخل المجتمع وحاربت خلاء النماطيات والقواليب الجاهزة سواء وسط المغرب أو العرب والمسلمون أو غيرهم إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى من الإداة المدرسية لنادي المواطنة وحقوق الإنسان بثانوية العرفان التأهيلية بتغجيش ناهدكم في الحلقة المقبلة بحوار شيق ومفيد مع الأستاذ محمد بوغرزام منسق الأنشطة الطربوية بالثانوية تحية ثقافية وحقوقية وإلى اللقاء